بسم الله الرحمن الرحيم أنف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلم صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساعة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 فأرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا والنحمل وما Mmm فأخذه الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وتخلقون إفكام إِنَّ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرونه إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذبوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك عن الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء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 كُنْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لكم من فآمن لَهُ لوط وقال إن الصالحين ولوطا لذقانا لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبق بها من أحد من العالمين أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا بالله إن كنت من الصادقين قال رب وصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا, قالوا إنا مهلك هذه القرية إن فننجينه وَأَهْلَهُ إلا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا نوطا سيئ بهم وضاق بهم وَلَا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امراتك كانت من الغابرين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 فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم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 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذتوا الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إِلَيْكَ من الكتاب واقم الصلاة إن وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالنَّبِيِّ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنَّ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 ذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهدان يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا من النجاهم العذاب، ولا يأتينه وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيقة بالكافرين، يوم كل نفس ذائقة الموت كل نفس الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات نبو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 السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا الله فان السماء ما أنفى حيى به الأرض من بعد موتها الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم أن جعلنا حرمها منهم ويتخفف الناس من حولهم يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أظلم وَاكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى والذين وَالَّذِينَ